أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليب إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون أما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه المدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون